قلبك جميل ذيك حنين لوك جميل ذيك رشيق Højen af det hvide, højen af det hvide, højen ainal wajh jamil zayyak ainal jamil O yuna jalati zeya حنين القلب يا خلاني اتظلم حنين القلب يا خلاني اتظلم حنيني يا خل العذول بيتألم حنين ذياك خل ذولي تألم ومر معي ما اتكلم عيونك لي بتي اتكلم مرت حياتي غمرت حياتي بيضيك غمرت حياتي بيضيك ونورك لحك أنصب عيونك تفوق هناك وإنت حبيبي عار في النات وإنت حبيبي عار كتير النات كثير عطاك كثير حناك وإنت حبيبي حبيبي ارتين كثيره كثير لما في حياك يوم لا في حيك ونورك لا كانه صباح عيونك في لذيذ ايوه